Allahu Akbar om jou mag je ben Afdelulen. Cip ja hider, het aan de En de Is er wat er? Is er een ja, ik heb een hamerje. Ik heb een hamerje. Ik heb een hamerje. Ik heb een hamerje. Ik heb een hamerje. Ik يا عقد الولد الله اكبر تنادي كرمله اليوم يومك يا بن عقد الولد دق لك ثايه وركز الرايه لا فتى الا الصمد اقرا الايه عزمك حجايه توصل الغايه تفدي عمك ابوك برغايتك نهايه بيك سودي المجتبه يا ربي بحل لعبه يا عبه شايل عبه انت فارس غالبي يا هو يقدر يقربك هز مذهبك أخو زيله بدربك وانت مثل طالبي بيك غيره ومهابه ومرجله اليوم يومك يا ابن عبد الولى اليوم يومك يا ابن عبد الولى الله وكبرتنا اللي كرمنا اليوم <تصفيق> يومك يا ابن عبد الولى واللي ينكرونك ما يعرفونك صلب الطف يا غوا الفرخ يشوفونك خلي جربونك خلي لاقونك انت طبع الحسن طبعك تجدح عيونك دوروا الهم عذر قالوا صغير العمر يلحضرت لهم قبور بدك دفنهم دفن تم دفن كتيبة حايرة رعب بهم ناشره الجيش انت مفشره <تصفيق> هذا ميدانك غيظ عدوانك يوم عاشر هذا يومك هلق طوفانك هذا برهانك علي قرآنك قتلت هاي الأعادي بزود إيمانك بيك تفرح نينوه شجعك راح بالحرب ست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 يا ابو ماكي ابن عبد الولي سيافك الاغرب والعدو تعجب من بدت حملات سيافك شرق وغرب نارك اصعب واصعب وافعالك يا جاسم دوره بيك عمك يفتخر لأن شافك تنتصر تكسر وما تنكسر بيك هيبة حيدر عيدك حبيب بيوم الحروب تعخذ الحوم غصب والعساكر تنشطوب على أرض متوذرة أمضار عندك سهام ونازل يا اليوم يامعيك يا